بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات أحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة نستكمل في هذه الحلقة ما ابتدأناه من الأسئلة التي طرحها الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب المعاملات ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله يعني تصدقت به فأضاعه صاحبه يعني أهمله فظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني من أجل أن يشتريه منه مرة أخرى أو أن يعود في صدقته على ذلك الإنسان الذي أهمل ذلك الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولو باعه برخص فإنه لا تبتعه ولو بعه برخص فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه هذا الحديث دليل على جملة من المسائل أولها أن الإنسان إذا تصدق بصدقة من الصدقات واحتسب في ذلك فلا يضره بعد ذلك أن يكون الطرف الذي تلقى هذه الصدقة قد قصر في استعمالها أو فرط في شيء من ذلك وكذلك أيضا لا يجوز له إذا رأى شيئا من الإهمار أو التضيع في تلك الصدقة أن يعود ويشتريها ممن أعطاه إياها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريحا في هذا الحديث بنهيه أولا لا تبتعه يعني لا تشتريه مرة أخرى والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نفر من هذه الصورة بهذا التنفير الشديد الشناعة وهو كالكلب أن الذي يهب هبة أو يتصدق بصدقة ثم يعود فيها فإنه كالكلب يعود في قيئه ولا شك أن هذه صورة من شنيعة تدل على تحريم هذا الفعل ومن الأسئلة أيضا التي طرحها الصحب الكرام رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب المعاملات مرواه الشيخان أيضا من حديث النعمان بن بشير ابن سعد رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده أن أباه النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في قضية وقعت له وهي أن بشيرا رضي الله عنه نحل بعض ولده أي أعطاهم شيئا من المال أو الهبة أعطى ولد بعض ولده شيئا وترك الآخرين فقال لزوجته أخت عبد الله بالرواحة قال لها, أشهد قال لها اشهدي على هذا فقالت إني لا أقبل أن أمضي هذه الشهادة حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء بشير رحمه الله ورضي عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره فيما صنع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك حالتهم هكذا قال لا يا رسول الله قال فلا تشهدني على جور والمعنى لا تشهدني على الظلم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وكان قبل ذلك قال له أتريد أو أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وهذا الحديث أحد الأحاديث الأصول في باب الهبة والعطية ووجه ذلك أن هذا الرجل وقع منه هذا التفريق بين الأبناء فأعطى بعضا وترك بعضا وأراد أن يشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تمضي هذه الهبة ومن أجل أن يطمئن أيضا على صحتها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره أو سأله بشير بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه أنكر هذه الصورة من صور الهبة والعطية للأبناء وبيّن أنها ظلم فقال لا تشهدني على جور وأكد ذلك بقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ومصطلح الأولاد إذا أطلق في الشريعة فإنه يشمل الأبناء والبنات الذكور والإناث ويبقى فهم المراد بالعدل هنا هل المراد أن يساووا من كل وجه فإذا أعطي الولد مثلاً مئة ريال تعطى البنت كذلك أو المراد بالعدل أن يكون موافقاً لقسمة المواريث قولاني لأهل العلم رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء على التسوية المحظة بمعنى لو أعطى الولد مئة فإنه يعطي البنت مئة وذهب جماعة من أهل العلم كابن القيم وغيره من أهل العلم ورجحه شيخنا العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين أنهم يعطون بناء على قسمة المواريث لأن الله عز وجل لما رضي قسمة المواريث للمؤمن حال بعد أوفاته فهي كذلك أقرب إلى العدل في حال الحياة والمقصود من هذا أن على الآباء أن يحرصوا على, على لا يقعوا في مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه وقد بلغني كما بلغ غيري من طلاب العلم نماذج من عطايا الآباء التي فرقت بين أولادهم وإذا كان الأثر السيء يعقع احيانا بسبب التفرقة في المعاملة فما ظنك بالتفرقة في العطية وخاصة إذا كان هذا الأب المعطي من الأثرياء والتجار الكبار فيعطي بعض الأولاد مئات الآلاف أو ملايين أحيانا ربما اشترى له سيارات فخمة أو كتب باسمه قصورا أو دورا أو شيء من هذا القبيل ويترك بعض الأبناء وأحيانا قد يكون هذا سببه أصل التفرقة بين الزوجات وأولادهنّا فيترتب على ذلك شر عظيم وأعرف قصة من القصص شكى إلي أحد ال الأولاد المتضررين من هذه القضية بتفريق أولاده أو تفرقة والده بين إخوانه حتى إن هذه القضية وصلت إلى المحاكم الشرعية والعياذ بالله فصاروا شماتة نصر الله العافية والسلام ونعود بالله أن نكون شماتة لعدو أو حاسد. لهذا يجب على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه القضية وأن يراعوا حد حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ها لبشير بن سعد أتحب أن يكون لك في البر سواء وهنا ينبغي على الأب أن يعني يلاحظ قضية وهي أن الأبناء قد يحملهم الحياة قد يحملهم غير ذلك من الأسباب على السكوت وعدم المطالبة مثلا لكن ليثق الأب أنه متى وجدت التفرقة فإن هذا سيكون أثره سيا إما في حال الحياة أو بعد الأفاة كما هو مشاهد وملاحظ في نماذج كثيرة ممن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا من الأحاديث التي سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب المعاملات قصة أو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في السؤال عن, عن, عن, عن الضالة واللقطة وضالة الغنم والإبل ولقطة المال واللقطة هي المال التي لا يعرف صاحبه ف سأل ثلاثة أسئلة رضي الله عنه أو جاءه جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة فسأله أولا عن المال الذي يوجد في الأرض ولا يعرف له صاحب فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمور فقال له اعرف وكاءها الوكاء هو الـ الـ الـ الجراب أو الوعاء الذي توضع فيه النقود خصوصا في الزمن السابق كانت هناك دنانير وكانت هناك دراهم قطع ذهبية أو فضية توضع هذه القطع في أوعية قد تكون من جلود قد تكون من قماش فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وعاءها يعني اضبط أوصافه وعفاصها وهو الحبل الذي يربط به هذا الوعاء, الوعاء والوكاء ثم عرفها سنة عرفها سنة والتعريف له صور كثيرة فلو وجد مالا مثلا قريبا من جامع قريبا من قرية ونحو ذلك يعرف هذا المال بكل صور التعريف الممكنة فيعرفه في الأيام الأول بشكل متتابع لأن الغالب أن الإنسان إذا فقد مالا فإنه يجته في البحث عنه أول الأيام ثم بعد ذلك يكبر التعريف بين فينة وأخرى فإذا ذهبت سنة كاملة فلهذا الواجد للمال الملتقط له أن يتملكه فإن جاء صاحبه بعد ذلك وضبط أوصاف هذا المال فإنه يرده إليه. يرده إليه فإن كان تصدق به فهو مخير أي صاحب المال الأصلي إما أن يأذن بهذه الصدقة وإما أن يطلب إعادتها فإذا أعادها الملتقط كان ثواب الصدقة التي تصدق بها له أما فيما يخص ضالة الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب والمعنى أنك إن لم تلتقطها التقطها غيرك وإن لم تلتقطها أنت ولا غيرك أكلها الذئ وفي هذا لا شك حس على الالتقاط لأن هذا مال والمؤمن مطالب بأن يكون إيجابيا في مساعدة إخوانه والمحافظة على المال ما لم يقع هناك مشقة وعلى كل حال إذا التقط هذه الغنيمة فإنه فإنها تبقى له فإن جاء صاحبها أيضا كما قلنا في شأن اللقطة المالية المحظة درهم والدنانير فإن جاء صاحبها وإلا استنفقها هذا الرجل وهي له بعد مضي المدة المشروعة أما ضالة الإبل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها ترد الماء وتأكل الشجر والسبب في التفرقة بين ضالة الغنم وضالة الإبل أن ضالة الغنم في الغالب لا تمتنع من السباع ولا تمتنع من صغار السبع، بخلاف الإبل، فإنها ضخمة وتستطيع أن تدافع عن نفسها، وفي الغالب أيضاً عندها قدرة على الصبر على الجوع والعطش كما هو كما هو معلوم. ولا شك أن هذا السؤال فتح أبواب من العلم على الناس. فإن, الضال فإن المال الضائع إما أن يكون نقدا وإما أن يكون أعياناً من أو, أو تكون حيوانات أو نحو ذلك. ففتح هذا السؤال من هذا الصاحب الكريم رضي الله عنه وأرضاه أبوابا من العلم عرف العلماء من خلالها طريقة التعامل مع هذه مع هذه الأمور التي تلتقط أو الضوال في ما يخص البهائم. فانظروا أيها الأخوة إلى بركة هذا السؤال. وكم نفع الله سبحانه وتعالى بسؤاله هذا الصاحب عن هذه القضية التي تتكرر كثيرا في واقع الناس اليوم. بقي أن أشير إلى نقطة تتعلق بموضوع التعريف فإن التعريف إن كان سابقاً يكون مثلاً بالمنادات عند القرى أو عند الجوامع أو غير ذلك فإن اليوم تمت وسائل كثيرة يستطيع أن يعرف بها الإنسان هذه اللقطة إما عن طريق الواتساب مثلا مثلاً أو تويتر أو فيسبوك أو غير ذلك من الوسائل فكلها داخلتهم في التعريف لكن على المعرف أن لا يعلن عن تفاصيل هذا المال حتى يتأكد أو حتى لا يفتح المجال للتلاعب ببعض الناس لأنهم قد يريد يعني لا يخافون الله سبحانه وتعالى فيتحايلون على أخذ هذا المال أيضا من الأسئلة التي سألها الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم في أبواب المعاملات وفي باب الصدقة والوقف تحديدا أن سادب أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في سنة من السنوات وكان مرضه في مكة وذلك بعد الهجرة عاده النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي وإني ذو مال وإني ذو مال رضي الله تعالى عنه فقال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم علّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس سبحان الله عمر بعد ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرزقه الله ذرية كثيرة من الأبناء والبنات لكنه في تلك اللحظة قرر أن يتصدق بأكثر ماله فحجبه أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلل بقوله إنك أنتذر ورثتك أغنياء هنا دليل آخر من الأدلة التي يعني تؤكد ما تقدم من أن الشرع يحدث هناك توازن بين العاطفة وبين العقل والشرع فسعد رضي الله عنه هنا لما ظن أنه ميت وظن أن المال القليل يكفي بنته قال لهم صلى الله عليه وسلم لا لا تتصدق بأكثر من الثلث وقد أخذ العلماء من ذلك بأنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ما لم يجزه الورثة وقد وهذه العلة أيضا تفيد فائدة وهي أن الإنسان ينبغي له كما يراعي حظه في الرغبة في النفقة والمال فعليه أن يراعي أيضا حظه في حظ ورثته الذين تركهم حتى لا يضطروا إلى سؤال الناس صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الرحيم ونفع عن الله تعالى وإياكم بهذه الأسئلة وإلى أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته